بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد والآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله هذه رسالة باختصار إلى كل من يحب الله جل وعلا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال حبيبكم عليه الصلاة والسلام ما من عبد واسمع أيها العبد ما من عبد يسرع الله رعيته ثم يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ومن الغش الآن في هذا الزمن وضع تلك القنوات والسماح بتلك القنوات بأن وضعناها في بيوتنا التي تحارب الدين والعقيدة والأخلاق والقيم مثل قناة إن بي سي هذه القناة الفاسدة الهابطة التي والله لا تنشر والله إلا الرذيلة هذه القناة التي تحارب العقيدة أنا وأنت يا عبد الله والله الذي لا إله إلا هو أننا سوف نقف بين يديه سبحانه وتعالى. بوالله سوف يسألك الله جل وعلا عن هذه القنوات. كيف تسمح يا عبد الله أن تجعل مثل هذه القنوات في بيتك؟ كيف تسمحت لك نفسك أن تجعل أبنائك وبناتك يشاهدون هذه القنوات الماجنة NBC وباقة NBC كNBC 2 ومبي سي ثري ومبي سي الأطفال والله أحبتي في الله أنهم يحاربون العقيدة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة المكرمة يؤصل في الصحابة التوحيد وتعظم الله جل وعلا ويأتون هؤلاء بساعة بمسلسل بأغنية بمسابقة يفسدون علينا أحبتي في الله هذا الدين وهذه العقيدة يا عبد الله يا أمت الله يا من سمعت بهذه القناة أدري والله أنك تحب الله والرسول ولكن عليك أن تبادر الآن بمسح هذه القنوات من بيتك رمضان لم يبق إلا أيام وسوف ندرك هذا الشهر العظيم أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يدرك هذا الشهر العظيم أحبتي في الله لا نستقبل هذا الشهر في بيوتنا من القنوات التي تغضب الله جل وعلا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نسارع وأن نبادل الآن ما دام أنت الآن في مهلة وفي فرصة قبل أن يأتي يوم الأيام والله تندم أشد الندم سوف تقف بين أيدي سبحانه وتعالى الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين نعم انا وانت سوف نبعث ليوم عظيم نقف فيه مام الله سبحانه وتعالى فماذا نقول لله جل وعلا آخي أختي قبل ختام أقول لك امسح هذه القنوات لا تقول بعدين لا تقول الظهر لا تقول بكرة لا تقول قبل رمضان الآن الآن الآن, الآن قم وامسح هذه القنوات وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسح ذنوبك سأله سبحانه وتعالى لأنه وكرمه أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يحفظ عنا ديننا وأمننا صلى الله وسلم عن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخوكم محبكم فالله صلاح عناد العنزي